يا حبيب انت يا شيخ عنصاره شايل بدفترك سجلنا من زواره يا حبيب انت يا شيخ عنصاره بدفترك سجلنا من زواره كل محبل حسيان جاي لأ الكربيل وضرب لزيارة حسيان ومواصلة يا حبيب ابن مظاهر سجله و كتب بدفترك من خطاره و بدفترك سجله لإسمه يا حبيب هذا زاير جايل حسين الغريب إلا عنده رايد العلكة طبيب ورايد من حسين يطفي ناره سجله هذا الموالب دفترك يا حبيب حسين هو الخوّ لك وصّى بالزوار وش وصّى لك وصّى قال الزار أرد زيارة يا حبيب لو مجنون المحب ريح سرصر نجلب اليم يم الموت عند لجلب الاكبر عذب اعقول من هالحب صفه محتار حير عقول المحب لجل الحسين توحب الدم ضحى بالمال وبني على العهد يبقى على مر السنين يبقى الحسين العهد اسراره العهد ويا الحسين العاهد نضحها يا رواحنا رغم العدى احنا كل يالأهبنا نجددى يا حبيب وكلنا من احراره احنا احرار العقيدة وللأبد ومثل عزم الدين ابدا من وجد بكربل الزيارة بتنسير الوعد وعامر نشوف الحسين دياره وعامر نشوف الحسين دياره